124. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع 125. هل يستويان مثلا 126. أفلا تذكرون 127. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير 111. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم 112. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نرى كِإِلا بَشَرًا مِثْلَنا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلا الَّذِينَ هُمْ أُغَاذِلُونَ وَمَا تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُنَا بَادِّي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَبُّكُمْ كَاذِبِينَ قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ رب وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ تَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِقَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِ هَيَّنَ قُلْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ 117. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 118. الله أعلم بما في أنفسهم 119. 121. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكفرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 122. قال إنما يأتيكم به الله إن 118. وما أنتم بمعجدين 119. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم 114. هو ربكم وإليه ترجعون 115. أم يقولون افتراه 116. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 117. وأوحي إلى نوح أنه لن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَإِذْ نَأَوْلَى الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا